Book Two, yeah, 49. tunua arbaun. Tisa Arbaun. Liikunta erjada, eljada. Harrastatko liikuntaa? Hält umeri هل تمارس الرياضة؟ كلا، مينم بتاليكوا؟ نعم، ينبغي أن أتحرك نعم، يجب أن أتحرك كاون لي كنت أنا مشترك في ناد رياضي أنا مشترك في ناد رياضي ما بيلام نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. يوشك شمومه. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. <تصفيق> يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يُوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. <تصفيق> يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Ja on olemassa golfkenttä. ويوجد ملعب جولف. ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Sieltä tulee juuri jalkapalloottelu. تُعرض حاليًا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. ساكسن المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. من سيفوز من سيفوز مينولا اي أولे آبستوستاكان لا أدري لا ادري تاللا هتكلا بليون اون حاليا تعادل حاليا تعادل تواماري تولي بلجييستا الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا. نتطلع رعايستو سبوت الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. مالي. يكسن الله. هدف واحد لصفر. هدف واحد لصفر.